اصريا نال بسملا يا ابن غزه قلبي على قلبك والقصف جرحك يكويني بتمنى لو مت بجنبك ولعن نصرتكم افدا محروم isini ngày... oh, oh. ini ونا سكناسي وبالمك الامي شوجاسي حرمه اطفالك لعب ودراسي واخبارك فرحتنا نسيني يا بن غزة قلبي على قلبك والقص في جرح حقيقي بتمنى لو مت بجنبه ولعن نصركم ابدا محروق وليتني تتلاجعين المشتاجا اخر تجلوبنا تتلاجع وتتلاجعين المشتاجا نيران البات الحراقه عليها الله الله يقويني عليها الله الله يقويني بنغسى قلبي على قلبك والقصف جرحك يقويني بتمنى لو مت بجنبك ولعن نسرت أبجى محرو .net.bs.lmh.net